وَالَّذِينَ زَلَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ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 الانسانه لكفور مبين ام يتخذ مننا يخلق بنات واصفاكم بالبنين واذا بشر احدهم بما ضرب للرحمن مثلا ضل وجهه مسودا وهو كظيم أو مَن يَنشَأُ فِي الحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ وَجَعَلَ الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِندَ الرَّحْمَنِ إِنَاثَ أَهُمْ يَشْهَدُونَ خَلْقَهُ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ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 بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُهْتَدُونَ